بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفتين حتى فتيه البينه رسول من الله يتلو صحفا مطهرا Słyszeliśmy o tym, وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم وذلك دين القيمة إِنَّ الَّذِينَ كفروا من أَهْلِ الكتاب والمشركين في نار جهنم لَمَالْقُولِ ذِي نَفِيدَا وَنَأْيْكَ Słyszeliśmy o tym, إن قعدن التجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عن هم ورضوا عنه ذلك لمن